كي ما قلها سيعلال جاء الساطات بنات القحاب راكم عارفينهم يا الاسحاب سيروا شدوا معاهم السون وضربوا ليهم الطبون وما تديرش ليهم الحساب جاء الساطات بنات القحاب وقلها سيعلال ما تديرش ليهم الحساب. Ben o